وَجَعَلَهُ بِهَا وَسْتَعِي قَنَتَ أَن فَسُقُم وَلَمْ يَعْلُوا فَنَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ الْمُفْسِدِ وَلَقَدْ آتَيْنَا نَادُودَ وَسُلَيْمَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ وَرِثَ سُلَيْمَانُ مَا أُوتِيَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُ لغو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم ي زعون حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا تحطموا انكم سليمون وجنود قوم لا ي يش... فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وان اعمل صالحا ليرضى جوادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتف قد الطير فقال ما لها لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شَديدا او لا انده انه او لا ياتيني بسلطان موقين فمن كان سوى رب يد فَقَالَ لَا أَحِطُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَئٍ بَنِيَ